الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين أما بعد تهينا من كلامي حول ما يتعلق بالفصل الذي عقده المصنف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه ثم شرع في فضائل الصحابة كان مصنف لم يفصل لكن هذا الذي جرى عليه أهل العلم شرع في فضائل الصحابة وما يتعلق بهم من حيث مكانتهم في الشريعة وكذلك من حيث ما يتعلق بمن ذمهم أو سبهم وما جاءت فيه النصوص من حول ذلك الصحابة جمع صحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اجتمع بمعنى أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه الرؤية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثم من هو كفيف أو أعمى وهو من جملة الصحابة تعد الله من أم مكتوم رضي الله تعالى عنه هو كفيف ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه اجتمع به أو صحابه ولذلك من قيد صحابه من أنه مرى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا النوع إلا إذا كان مراده في الجملة في غالب الأكثر فلا بأس به وأما تعبير صحيح لما يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا بغيره قد به بعض النصارى وبعض اليهود قد يكونوا مؤمنا بعيسى عليه السلام أو مؤمنا به موسى عليه السلام ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي مطلق الاجتماع ليس بمراده ومات على ذلك يعني على الإيمان وأما إذا ارتد ثم مات فهذا انتفى عنه وصف الإسلام فضلا عن عن الصحبة كان كذلك فلا يسمى يسمى صحابية فإن ارتد ثم رجع ومات على الإيمان هذا محل خلاف بين أهل العلم وهذا له نظائره عند الصحابة كانوا خلا منهم أن ارتدت وبعد ذلك رجع ومات على على الإسلام ولذلك قال الحامض في النخبة ولو تخللت ردة في الأصحة يعني القول الأصح لو تخللت بين الإسلام ردة أنه إذن تبر صحابية لكن هذا النوع فيه, فيه نزاع والصحيح أنه يعتبره صحابيا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن حديث رأوه البخاري وغيره خير الناس ناس هذا لفظ عام فيشمل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قبلهم فأفضل الناس على جهة العموم بعد الأنبياء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة المهاجرون وال... نعم وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم بعدهم في المرتبة الأنصار وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون هذا ما عليه أهل العلم حيث الترتيب الصحابة أفضل الناس على جهة العموم ثم أفضلهم المهاجرون ثم الأنصار ثم المهاجرون ليسوا على مرتبة واحدة إنما هم متفاوتون وخلفاء راشدون أفضل هؤلاء المهاجرين قال المصلف رحمه الله تعالى وأفضل أمته يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم فضلا وتقدمة على غيره من الصحابة أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان فاروق سفاعل من الفرقان أو من فرق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل عند اسلامه ثم عثمان ذو النورين صف به ذو النورين ذو بمعنى الصاحب وسمي بالنورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى كسبه عقد واحد واحدة بعد بعد الأخرى أولا رقية وماتت ثم تزوج أمة كلثوم رضي الله تعالى عنهما ثم علي المرتضى مرتضى الذي قضاه نبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله بدلا عنه أو مرتضى عند الله تعالى وهذا وصل عام لجميع الصحابة ولا اختصوا به علي دون غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعي لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا القول واقره واقره لذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي بمعنى بلغه هذا القول فلم ينكره على انه حق النبي وسلم لا يقر باطلا البتة كنا نقول النبي الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم تدل على الترتيب مع التراخ إذن مرتبة عمر دون مرتبة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أجمعين ثم عثمان فمرتبة عثمان دون مرتبة عمر دون مرتبة أبي بكر من باب الأولى وأحرى في الرواية التي ذكرها المصن ثم علي وهذه ليست في الرواية الصحيحة فبلغ أو قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره يعني والنبي حيم لو قال هذه لكفاه أن يقول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكره لأن جملة والنبي صلى الله عليه وسلم حيم تدل على ذلك لأنه اقرار كل قول قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بلغه أو لم يبلغه وكل فعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بلغه أو لم يبلغه فهو محل اقرار إما من النبي صلى الله عليه وسلم إن بلغه أو من الله عز وجل إن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو في المسألة إذن هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن هؤلاء الأربعة ليسوا على مرتبة واحدة إنما الأفضل فيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا الأثر الذي أورده المصنف ورد دون قوله ثم علي ثم علي أخرجه طبرانه الكبير وإسناده حسن وأخرجه كذلك بلوظ مقارب وأورده الهيثمين في المجمع عزاه إلى الطبران في الأوسط وإلى أبي يعلى وقال بنحو الطبران في الكبير ورجاله وثقوا وفيهم خلاف على كل هو ثابت من حيث المعنى حيث المعنى ثابت لكن هذه اللوظة في هذا التركيب فيها شيء من من الزيادة ولذلك قالوا وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه وأنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وسكت ولو شئت لسميت الثالث ولو شئت لسميت الثالث أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن وأسنيد هذا الآثر منها الصحيح ومنها الحسن فهو, فهو ثابت وروا أبو الدرجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر المعنى الصحيح ولكن الحديث ضعيف معنى صحيح ولكن الحديث ضعيف رواه طبران في الأوسط من حديث جابر وعنه أبو نعيم في الحلية في مقارب المقارب وابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في العلل قال الهيثم إسماعيل بن إيحا التيمين وهو كذاب قال ابن الجوزي اسماعيل ضعيف وغيره يرويه عن عطاء أبي الدرداء والحديث غير ثابت يعني ضعيف فإذا كان كذلك لا يرز منه عدم ثبوت ما دل عليه حديث لأنه ثابت من جهة أخرى وهو أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحق الخلق الله بالخلافة والفرق بين هذه المسألة والسابقة المسألة السابقة في بيان الأفضلية والمسألة الثانية في بيان الخلافة هل ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأوضلية أم لا استقر الإجماع ترتيبهم في الخلافة مجمع عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن نازع فهو مبتدع من قال بأن علي أولى بالخلافة من عثمان فهو مبتدع يضل وأما من أقر بالخلافة ونازع في الأوضلية فهذا محل نزاع عند أهل السنة والجماعة ولكن استقر الخلال استقر القول كما قال المتيم على, علي, على تقديم عثمان على, علي رضي الله تعالى عنه ولذلك نقول ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة لا فرق بين مسألتين لكن من قدم علي على عثمان في الأفضلية لا في الخلافة لا يضلل لا يبدع وإنما يقال خلاف الحق وأن مسألة فيها نزاعا في صدر الأول لكن استقر الإجمع على أن عثمان أفضل من, من علي أما في الخلافة وهذا إذا قدم علي على عثمان فإنما يكون ضالا متدعا لأنه في تضلل صحابة أجمعوا على أن عثمان مقدم على علي وهو أولى به بالخلافة فإذا قال بأن علي أولى بالخلافة إذن بدع الصحابة فقد جتمعوا على ظلالة وهذا هذا باطل إذن تلتيب الخلفاء الراشدين في الفضل في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين كذلك كما سيأتي فيه النقص صلاة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر اقتدوا الاقتداء إنما يكون في الأفعال والسنة إنما تكون في الأقوال فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين مطلقا ثم أكد لمزية أبي بكر وعمر لأن يقتدوا كذلك بأفعالهما كما أن الاقتداء أو امتثال سنتهم القولية مأمور بها في النص الشامع إذن هذا فيه مزية لأبي بكر وعمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرن باتباع سنتهما فحس وإنما أمر بالاقتداء بهما في الأفعال تدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم فرق بين النوعين ولذلك ذهب بعض الصونيين إلى أن إجماع خلفاء الراشدين معتبر لهذا النص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إذا أجمع الخلفاء الأربع على قول صار حجة وعند بعضهم إذا أجمع أو اتفق أبو بكر وعمر على قول صار, صار حجة للأمر الذي سبق معنا فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة قال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار من لم يقدم عثمان على علي يعني في الفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنه كما سبق في قول ابن عمر كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فسكت هنا ولم يذكر علي في بعض الروايات فحينئذ كنا نقول النبي حي فأقرهم إذن هذا إجمع هذا إجمع فإذا قدم علي على عثمان فقد أزرى يعني حقر من شأن المهاجرين والأنصار وعن ابن عمر صحيحين حديث السابق قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وليت المصنف أورد هذا النص لأنه في البخاري أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فرده البخاري رحمه الله تعالى هنا قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله في نفسه وسابقته يعني في الإسلام لأنه أول من, من أسلم من الرجال وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماء الصحابة على تقديمه ومبايعاته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة إذن من أحق بالخلافة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لفضله هذه العلة الأولى يعني هو أفضلهم والذي يتقدم في الإمامة الصغرى أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله إذن الإمامة العظمى من بام أولى وأحرى وسابقته هو أسبقهم وهو جزء من أفضليته والذي يسبق هو أولى بالخلافة وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة فعلية وقولية ذلك مروا ب بكر فليصلي بالناس تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة ولشك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختاره ليصلي بالناس مع وجود عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ذل على أن أفضلهم هو أبو بكر رضي الله تعالى على وإجماء الصحابة إذن أجمع الصحابة كذلك على تقديمه ومبايعته ولم يكن ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة لأنهم لو اجتمعوا على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مصيبين إذن اجتمعوا على ضلالة ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة البت فهذا الذي ذكره المصنف كأنه يشير إلى أن خلافة أبي بكر بالنص وليست بالاختيار واختلف أهل السنة والجماعة لا في خلافة أبي بكر وحقيته وإنما ما الموجب له ما الموجب له اختلف أهل السنة والجماعة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار يعني هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو الخليفة أو اختارت صحابة أبا بكر باجتهادهم محل النزاع قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم ولا يظل من اختار الاختيار ولا يظل من من اختار النص يعني كل من المسألتين محل اجتهاد عند أهل العلم النتيجة أن أبا بكر هو حق بالخلافة الطريق الموصل إليه إما النص والاختيار الأمر والخلاف به فيه سهل فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة النص نوعان نص واضح بين ظاهر بأن يقول أبو بكر خليفة أو يأتي بما يدل على هذا المعنى نص ليس بظاهر وإنما فيه شيء من الخفاء أما يسمى بدلالة الإشارة بمعنى أنه يدل على الحكم بدلالة الاتزام لا بدلالة المطابقة ولا, ولا التضمن فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي ثبتت بالنص الجلي وهو الأرجح أن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بالنص وهذا النص جلي واضح بي ولذلك لم يخترب الصحابة فيه كون أبي بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة من أهل الحديث لأنها ثبتت بالاختيار هذا قول الثاني إذن كأنها عند التفصيل ثلاثة أقوال بالنص الخفي والإشارة مذهب الحسن البصري وجملة من أهل الحديث بالنص الظاهر الواضح البين وهو مذهب جماعة من أهل الحديث او الراجح بالاختيار وهو مذهب جماعة من أهل الحديث كل من أهل السنة والجماعة والخلاف هنا خلاف اللغضي خلاف اللغضي يعني لا ترقب عليه تبديع ولا تضليم والدليل على أنها ثبتت بالنص أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها ثبتت بالنص اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف هنا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جميع الصحافة قدمه بالصلاة وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبى بكر فليصلي بالناس إذن هذا نص دل على أن أبا بكر هو أولى من يصلي بالناس والأصل في من يصلي بالناس هو الخليفة هو الخليفة هو الذي يصلي بهم الجمع والجماعات والأعيان والحج نحو وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة وصل بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح بين أنه نص في أن أبا بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعده نص واضح بين أطرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشكو أمرا أو تريد حاجة فأمرها أن ترجع إليه يعني تعالي مرة أخرى قالت أرأيت إن لم إن جئت فلم أجدك هذا توفيق من الله عز وجل يعني وفق المرأة لأن تسأل أرأيت إن جئت فلم أجدك قال جبير كأنها تريد الموت أرأيت إن جئت فلم أجدك يعني وأنت ميت قال إن لم تجدين فأتي أبا بكر فوضح بين نص على إمامة وخلافة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أو الصحيحين في حديث طويل وفيه قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر ولا حديث ذلك كثيرا أوردها النبي العز في شرح الطحاوية فليرجع عليه لكن هذان النصان الأمر بالصلاة وكذلك إن لم تجدين فأتي أبا بكر وكذلك يأبى الله والمسلمون إلا أبا هذه نصوص واضحة بين ظاهرة لا تحتمل مخالفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خلف أبا بكر بعده في في الخلافة وهذا محل إجماع كما قال المصنف وإجماع صحابك على تقديمه مطلقا في الفضل سبقه في ومبايعته على ذلك ولم يكن الله ليجمعهم على على ضلالته ثم هذه تفيد الترتيب من بعده عمر رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما أبي بكر عمر وذلك كما قال المصنفون لفضله يعني أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعلمنا أن الفضل له موجب في التقديم لأنه موجب للتقديم في الإمامة الصغر يعني الصلاة بالناس حيث إذن الإمامة الكبرى من باب أولى وأحرار وعهد أبي بكر إليه يعني التفويق بالخلافة لهذين السببين لهذين السببين لفضله في نفسه على غيره دون أبي بكر وعهد أبي بكر إليه بالخلافة يعني فوضه لذلك وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر ولحديث علي السابق الذي فيه أبو بكر ثم, ثم عمر أبو بكر ثم عمر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وكثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رواه مسلم هذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أبو بكر بل ذهب بعضهم لهذين النصين إلى أن خلافة عمر بالنصر كذلك ما أنها خلافة أبو بكر كذلك وهذا واضح بي اختدوا من بعد أبو بكر وعمر باللذين من بعد وأشارت النصوص السابقة أن أبو بكر هو الأول فأتي أبو بكر إذن عمر يكون تاليا له فيه في المرتم هذا واضح بي أن خلافة عمر ليست في التفويض من أبو بكر فحسب وإنما هي بالنص وزاد ذلك تأكيدا أبو بكر رضي الله تعالى عنهم ثم عثمان رضي الله عنه كذلك لفضله لتقديم أهل الشورى له ثم عثمان يعني ثم أي ونثبت الخلافة بعد عمر بعثمان رضي الله عنهما وقد ساق البخالي قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايع العثمان في في صحيحه وفيه حديث الطويل قصة طويلة فقالوا يعني الصحابة لعمر لما قتل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف أوصي يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو قال الرهض الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض أسمى علي وعثمان والزبير وطلحا وسعد وعبد الرحمن يعني ابن عوف قال يشهدكم عبد الله بن عمر يعني يكون معكم وليس له من الأمر شيء لأن لا يظن أن أباه خليفة وحينئذ يأخذها تريكة قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الآمر شيء إلى آخر ما ورد في تلك القصة إذن ثم عثمان وليس فيه نص وإنما هو تفويض أو تقديم له مع جملة غيره من عمر رضي الله تعالى عنه ولذلك قال المصنف لتقديم أهل الشورى له وأجمع الصحابة على ذلك كل من كان في ذاك الزمان أجمع على تقديم عثمان على غيره ثم علي يعني ثم في المرتبة بعد عثمان علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس علي صار إماما حقا واجب الطاعة والخليفة في زمانه خلافة نبوة والخلافة ثمتت لعلي بعد عثمان بمبايعة الصحابة وإن وقع نزع في أول أمر من معاوية ومن معه من أهل الشام لكن استقر الأمر على مبايعة علي رضي الله تعالى عنه وهو محل إجماع محل إجماع إذن على هذا الترتيب الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في في الفضل وهذا محل وفاق أما الفضل هذا استقر عليه الأمر متاخرا وامما الخلافه في محله اجماع قال هنا وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي عليكم هذا أمر اسم فعل امر اسم فعل يدل على الوجوب عليكم أنفسكم عليكم انفسكم عليكم كذا إليذ من صيغ الوجوب اسم فعل الأمر عليكم بسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهم الذين ذكره المصنف فيما, فيما سبق وهم أربعة وبعضهم يزيد عمر بن عبد العزيز خليف الخامس لكن هذا غلط ومعاوية رضي الله تعالى عنه أولى بهذا الوصف منهم لأن عمر بن عبد العزيز ليس صحابياً ومعاوية وملك وأول ملوك الأرض وخير ملوكها حينئذ إذا لم يستحق هذا الوصف فغيرهم لمن بعدهم من باب أولى وأحرى فلا يقل بأن القلفاء الراشدين خمسة وخامسهم هو عمر بن عبد العزيز للصواب أن القلفاء أربعة وعمر بن عبد العزيز وال وهو عادل لما له من الصفات المذكورة في ترجمته وما صنع نحو ذلك ولكن هذا لا يقتضي محبته ومقامه من عدل ونحو ذلك أن يوصف بما لم يرد به الشرع ثم تقديمه على معاوية هذا محل, محل نظره لأن معاوية صحابي صحاب أفضل من بعدهم بكثير وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة رأى أحمد أبو داود حسن الألباني فكان آخرها آخر هذه الخلافة ثلاثون سنة إذن لن يكن بعده خلافة خلافة نبوية خلافة نبوة التي هي حاكمة بالشرع في الأصل من بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه هنا لم يجعل خلافة حسن كأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أدخلها وهي داخلة أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها فإذا لم يعتبرها لم تكن, لم تكن ثلاثين ولذلك نقول كانت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليالي هناك لم تصل إلى ثلاثين نبدأ حق كانت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليالي وخلافة عمر عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام وخلافة عثمان اثنتين عشرة سنة إلا عشر يوما وخلافة علي أربع سنوات وتسعة أشهر فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام بقي خمسة أشهر وستة وعشرون يوما هذه خلافة الحسن ثم بوئ الحسن بن علي يوم مات أبوه علي رضي الله تعالى عنه وفي ربيع الأول سنة 41 تجرية سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعد ثلاثون في ثلاثون فإذا بها وتعملتها بها ثلاثين فإذا بها ثلاثون وقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا الشيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين راه البخالي هذا من الغيبيات التي وقعت التي شاهدناها كما قال المصنى ورحمه الله تعالى فحكي لنا ما وقع بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان الحسن مصلحا بينهما إذن الخلافة من بعد ثلاثون سنة لابد من إدخال خلافة الحسن وهي خمسة أشهر وستة يوما من أجل أن تتم الثلاثين أن هذا خبر فلابد من أن يكون صادقة ولا يكون كذلك إلى بإدخال الحسن خلافة الحسن القول كان آخرا خلافة علي رضي الله تعالى عنه قد يقال بأنه أدخل خلافة ابنه معه بعد التعبير أما أنه أسقطها ولا يصدق هذا لأن الخبر لا, لا يصدق ثم قال رحمه الله تعالى ونشهد للعشرة بالجنة هذا من تعلق المسألتين الأول الأولى الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار هذه مسألة مسألة الثانية تعيين ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم إما الشهادة بالجنة أو الشهادة بالنار شهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل ليس كذلك ليس محل السنبال وليس محل الاجتهاد لما نبدأ أن نعلم هذا الرجل من أهل الجنة وأن هذا الشخص من, من أهل النار حيث ليس للعقل فيها مجابل هو سمعي بحت ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرعين فمن شهد له الله جل وعلا ورسوله بذلك شهدنا له ومن لم يشهد له الله عز وجل ولا رسوله فلا نشهد له بذلك ألبث هذا ما يسمى به لكننا نغذر المحسن ونخاف عليه على المسيح المحسن الذي احسن نغذر له الجنة لكن لا نجزم والذي يسي ويقع في المعاصي ويموت عليها ولم يتم كذلك لا نجزم بالنار ولكن نخاف نخاف عليه النار لكن لا نجزم والشهادة بالجنة او بالنار قسمان شهادة بالجنة او بالنار قسمان عامة وخاصة فالعامة هي المعلقة بالوصف العام مثل ماذا مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة نعم المؤمن في الجنة الموحد في الجنة كل مؤمن موحد مسلم محسن فهو الجنة قطعا هذا كذلك؟ لكن هذا تعليق على وصف عام يعني لا يتعين زيد المؤمن أو عمر المحسن أنه من أهل الجنة أو لا كلام هنا ليس في الأحاد والأفراد والأشخاص ليس في التعيين. هنا فيه تعيين من حيث الوصف لا من حيث الأحال وهذا لا إشكال فيه وهو مجمع على جواز أن يقال كل مؤمن في الجنة كل موحد إن مات على التوحيد فهو الجنة وهو المحل الفق لأن النصوص جاءت مطلقة فنطلق ما أطلقه الشارع مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار كل من مات من اليهود أو النصارى على ما هو عليه فهو في النار كل مجوسي فهو في النار كل علماني فهو في النار هكذا حينيذ نقول الشهادة بالوصف العام جائزة لاي محلو فاق ولا خلاف بذلك لأن وصف الكفر وإن اختلفت الميلة فهو واحد أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار والخاصة هي المعلقة بشخص معين زيد من الناس فلا نعين إلا ما عينه الله ورسوله إلا ما عينه الله ورسوله والمعينون من أهل الجنة كثيرون منهم العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد كما ذكر المصنف هنا. ونشهد للعشرة يعني عشرة أشخاص إذن هل له مفهوم العدد هنا؟ لا ليس له مفهوم إذن لما خاصه؟ السلام ورحمة لما خص العشر دون غيرهم لأنهم جمعوا في حديث واحد لهذه المناسبة ذكرها العلم لأنهم عاشرة مبشرون في الجنة ثم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة والحديث صحيح ثابت إن لم يكن فيه صحيحين وطلحا هو ابن عبيد لا ابن عثمان وسعد هو ابن أبي وقاص وسعيد هو ابن زيد ابن عامر ابن نفين هذا الحديث دل على أن عمر أن أبا بكر في الجنة إذا هذا حكم بالمعالي أو بما كان في الدنيا بالمآل يعني بما يكون عليه بعد الموت او حكم في الدنيا لا شك أنه بعد موته حينئذ من ادعى أن أبا بكر كما ادعى الرافضة بأنه كفر ارتد وهذا الحديث نص واضح بين في بيان كذب هذه الفرية كذلك عمر وعثمان ومن بعد من الصحابة بأنهم كفار ارتدوا نقول هذا الحديث نص في بيان أنهم من أهل الجنة حينئذ هذه فرية مردودة على أصحابها وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والحديث ثابت وقوله لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة كذلك كاش بن محصن أنت منه يقول هذا كله شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأعيان وأشخاص بأسمائهم لأنهم من أهل الجنة والمعينون من أهل النار في الكتاب أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب قال وامرأته حمالة الحطب حينيذ نقول هذان الشخصان رجل وزوجته في النار, في في النار ومن السنة أبو طالب عبد مناه ابن عبد المطالب قول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه رواه البخاري ومنهم عمر بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في في النار رواه البخاري, رواه البخاري حينئذ قد يكون ثم من هو معين من أهل الجنة الكتاب والسنة ومن هو معين في الكتاب والسنة ويكون من, من أهل النار يعني بأشخاصهم ذهب بعضهم إلى أن من علمنا موته على الكفر نحكم عليه بأنه من أهل النار من علمنا أنه مات على الكفر ولم يلتبس أمره حينئذ نحكم عليه بأنه من أهل النار وظهر النصوص يدل على, على ذلك هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وكل من له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها على جهة التعيين على جهة التعيين وبعضهم يرى أن من شهد له الخلق أهل الإحسان من المؤمنين المسلمين الصادقي بأنه من أهل الخير وهو كذلك يشهد له بالجنة ما سياته ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجزموا لاحد من أهل القبلة بجنة ولا نار هذا تتميم لما لما سبق وهذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام ولا نجزم لاحد من أهل القبلة مراد بأهل القبلة من؟ يعني مسلمون الموحدون لا نجزم يعني لا نقطع لاحد بشخص بعينه باسمه من أهل القبلة أنه بجنة ولا, ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو يعني من غير جزم للمحسن ونخاف من غير جزم على المسير أي لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فنقف عن الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لأنه قد يكون مظهرا للكفر مبطنا لي للإسلام وهذه إن وجدت قرين قد يقال بالشخص قد يقال به بالشخص أنه إذا اضطر مثلا أو نحو ذلك قد يقال بأنه لا يلزم لكن إن كان في بلده ويرفع راية الكفر ويجعو إليه ثم مات على ما هو عليه تنتفي هذه العلة لأن العاصر موافقة الباطن والظاهر فما أظهره هو باطنه وما أبطنه هو الظاهر هذا هو العاصر إن وجد ما يقتضي خلاف ذلك فهذا يكون لقرينة وأما العصر فالعاصر فيه التطابق والتوافق لكن نرزل المحسن ونخاف على المسيح وللسلف في الشهادة بالجنة على جهة الخصوص ثلاثة أقوال سلف مثل خلافيا في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال الأول أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء الأنبياء فقط أين ذهبت النصوص السابقة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حسن الحسين سيداه للجنة وشبابه للجنة هذا ينقل عن محمد الحنفية والأوزاع لكنه قول ضعيف أنه لا يشهد إلا للأنبياء ثانيا أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص وهذا قول كثير من علماء الحديث بمعنى اننا نتوقف على النصي من شهد له باسمه شهدنا له ومن لم يشهد له باسمه توقفنا قلنا نرجو له الجنه قول الثالث انه يشهد بالجنة لهؤلاء يعني من نص عليهم الخبر ويزاد عليه ولمن شهد له المؤمنون لمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين يعني على هذا صحيحين قال يونس أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر يا رسول الله ما وجبت فقال عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أثنيتم عليه خيرا وقال وجبت الجنة وجوب الجنة هنا لشخص معين أو لوصف عام لشخص معين وترتب عليه ما نحن فيه وهو الشهادة له بالجنة لأنهم أثنوا عليه خيرا فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بالجنة وهذا ترتب إنما كان لثنائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله لكن نظر إلى الثناء لأنه لا يقال بأن الذي قال وجبته النبي صلى الله عليه وسلم حين إذا رجعنا إلى النص نقول لو كان وجبت ابتداء على الجنازة نقيل نعم لكنه مرتب لا على الجنازة وإنما هو مرتب على الثناء فورد الثناء ممن من المسلمين لكن ليس كل مسلم لما المراد به أهل العلم الصادقون المعروفون به متابعة السلف الصالح عقيدة علما عملا ولقد يشهد أهل البدع لأهلهم بثناء ولحزاء لكنه لا لا يكون كذلك إذن هذا القول كما هو الظاهر كن مرجحا من حيث أن من شهد له المؤمنون بالجنة نشهد له كذلك ولذلك مثلا أبو حنيف رحمه الله تعالى ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعطاء سعيد بن نوسي بن نسيرين هؤلاء أئمة الدين هل يوجد من يذمهم بنقيصة أو نحو ذلك؟ فقال تصور تصورا واحدا منهم الآن يعذب في قبره تقشعر البدن أو يقشعر البدن من هذا الكلام لماذا؟ لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فكونهم يثن عليهم على مر العصور وما من أمة من الأمم التي توجد في عصر من العصور إلا ويجمعون على محبتهم والثناء عليهم والتراضعا هذه شهادة بالعظم شهادة أعظم شهادة من أن يوجد شخص في آخر الزمان ثم يشهد له لكن هؤلاء تواطعت أن ألسن على ذكرهم وعلى الثناء عليهم وعلى مدحهم وعلى محبتهم وترضي عنهم وأن لهم نشروا الدين وأن لهم فعلوا ما فعلوا إلى خيره نقول هذه شهادة وهي من الأعظم وأجل الشهادات ثم قال رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا مراد به الرد على الخوارج مرجع جهه القبلة كما سمق المسلمون المؤمنون واراد المصنف هنا الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب يعني كبير بكل كبيرة. هل السلف واهل السنه والجماعه يكفرون بالذنوب هل السلف واهل السنه والجماعه يكفرون بالذنوب قل السؤال مجمل ولا بد من التفصين يكفرون بالذنوب فيما يكفر بفعله ولا يكفرون بذنب بكبيرة فيما لم يكن مكفرا فثم تفصين, تفصين وعبارة المصنف لا تدل على ذلك لأنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني به كبيرة وهذا قاله في مواجهة الخوارج الذين يكفرون بالكبائر فإناذنا لا نقول بأن أهل السنة والجمعة لا يكفرون بذنب هذا غلط بل يكفرون ببعض الذنوب وإنما لا يكفرون بكل ذنب نعم لا يكفرون بكل ذنب وإنما ببعض الذنوب فمن استحلى شرب الخمر هذا ذنب ما حكمه فكافر بالإجماع فكيف نقول أهل السنة والجمعة لا يكفرون بذنب وإنما نقول لا يكفرون بكل ذنب ثم ذنوب كبائر إذا وقع فيها نحكم عليه بكل حينئذ نقول نقابل هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب المرجع المرجع الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان حيث يقولون لا نكفر من أهل القبلة أحدا لا نكفر من أهل القبلة أحدا حينئذ تنفي التكفير نفيا عاما لا نكفر مهما فعل طارف للصلاة سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم مهما فعل من الذنوب مدام أنه قال لا إله إلا الله لا يخرج عن الإسلام بذنب مطلقا هذا قول مرجع يقابلهم خوارج بأنهم يكفرون بكل بكل ذنب مع أن المعلومة والمتقارج عند أهل السنة أن في أهل القبلة من هو منافق فيه منافقون والمنافقون يقولوا لا إله إلا الله ويسبحون الله ويصلون حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم بل ويخرجون ويجاهدون معهم على صعوهم في الدرك الأسفل من النار حينئذ قالوا لا إله إلا الله وأبطنوا الكفر إذن في أهل القبلة من هو منافق الذين فيهم قال ابن تيميا الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى في المنافقين نعم في من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجمال وفيهم يعني المنافقين من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم منافقون يتسترون من النفاق النافقاء حيث يتستر بكفره لكن متى ما وجد فرصة أظهر شيئا مما, مما عنده ولذلك قال رحمه الله وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظهرون بالشهادتين يعني بالظاهر أنهم مسلمون قل لا إله إلا الله تقيا ولكنهم في الباطن يغطنون الكفر والإلحام إذن قالوا لا إله إلا الله وهم كفار بالكتاب والسنة والإجماع ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وكم من حديث شهد النبي الصلاة والسلام على بعض لأنه منافق وترك قتالهم وقتلهم لأمر ما حكمة ما وأجمع الصحابة على ذلك إذن بالإجماع أن في أهل القبلة من هو منافق وهو من يقول لا إله إلا الله وباطنه الإلحاد وأيضا لا خلاف بين المسلمين أن الرجل حتى المسلم أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة يعني من أنكر معلومة من الدين بالضرورة سواء كان واجبا أو محرما بل حتى لو كان مندوبا أو مكروها بل حتى لو كان مباحا لو أنكر أن الماء البارد هذا محرم وليس به مباح كفر لأنه محلو إجمع أجمع المسلمون على أن الماء مباح في خلاف ليس في خلاف حينئذ لو أنكره نقول هذا كافر لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضروة إذن وهو يصلي بل وهو يقول لا إله إلا الله مع المسلمين وقد قد يفعل ما يفعله كثير من أهل الإسلام ومع ذلك حكمنا عليه به بالكفر إذن لا تلازم ليس كل من قال لا إله إلا الله إذن يمتنع أن يكفر لا قد يكفر إذا وقع في بعض الدنوب المعينة ولهذا يعني لكون المنافقين في أهل القبلة موجودون ولأنه قد يكفر المسلم بإنكار بعض مما هو معلوم من الدين بالضرورة امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب هذا قول فيه نظر لأننا إذا رددنا على الخوارج بهذه الجملة وقعنا فيما يقابله وهو الإرجاء لأن الذي يقول لا نكفر, ب... لا نكفر بذنب أبدا لأنه قال لا إله إلا الله إذا كل ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو فعل ما فعل لهذا النص لا لابد أن تنظر إلى هذا النص مع غيره من النصوص الشرعية حينئذ لابد من عبارة نرد بها على الخوارج ولا نقع في الإرجاء ونرد بها كذلك على المرجاء بل, بل يقال لا نكفر بكل ذنب لا نكفر بكل ذنب حينئذ المنفي هو العموم المنفي هو هو لا نكفر بكل ذنب مفهومه لا نكفر ببعض الذنوب كل الذنوب لا نكفر بها قد يشرب الخمر ويعتقد أنه محرم قد يزني والعياذ بالله ويعلم أنه محرم حينيذ نقول هذا مذنب وليس بكافر وليس وليس بكافر عند الخوارج كفر لأنه فعل كبيرا إن استحله اعتقد أنه مباح كفر أو لا. كفر عند المرجع لا. لماذا لأنه قال لا إله إلا الله إذن لابد من قاعدة تبين المراد مراد السلف بجملة ترد على الطائفتين فنقول لا نكفر بكل ذنب كالقوالد وفرق بين النفي العام كما قال المصنف لا نكفر واحدا من اهل القبله بذنبه ونفي العموم يعني نفي الجميع والواجب انما هو نفي العموم مناقضه لقول القوالد الذين يكفرون بكل بكل ذنب كبير كل ذنب كبير ولا نكفر احدا من اهل القبله يعني من المسلمين بذنب ولا نخرجه على الإسلام بعمله يعني لا يكفرون بفعل كبائر ولا نخرجه عن الإسلام بعمله ولا يخلدون في النار هذا واضح بي, واضح بي لكن عبارة المصنف فيها إطلاق كما أطلقه غيره كطحاوي وغيره ثم قال رحم الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيا ظهر أنه تثنية. ونرى الحج والجهاد ماضيين يعني مستمرين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزا هذا ما يتعلق بالحج والجهاد وطاعة أولاة الأمور الفجر الظلم ولي الأمر إذا كان مسلما فالأصل فيه وجوب الطاعة في طاعة الله عز وجل حينئذ إذا حج بالناس لا نقول لأنه فاجر فاسق لا نحج معه لأن الحج لابد له من سفر والسفر لابد له من إمام حينئذ لو عطلنا طاعة الإمام لكونه فاجرا فاسقا لتعطل الحج كذلك الجهاد لابد أن يكون براية والراية بد أن يحملها إمام مسلم ولو كان فاجرا فلقولنا لا نخرج مع فاجر لأنه فاجر حينئذ لسقطت عبادة الجهاد حينئذ قال أهل العلم ونرى الحجة والجهادة ماضيين أي مستمرين أي عين موقعهما من الإجزاء وأداء الواجب أدي عليك وفجوره على على نفسي وهذا محل يجمع مع طاعة كل إمام برا كان وهو من أقام الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات أو فاجرا يعني فاسقا ظالما اما أنه تارك لبعض الواجبات أو لكلها أو فاعل لبعض المحرمات وكلها وصلاة الجمعة خلفهم جائزة صلاة الجمعة خلفهم جائزة بمعنى أنه لا تترك الجمعة لأنه كان من قديم الإمام هو الذي يقود مثل هذه مواضع من صلاة الجمعة وخطبة الحج والعيدين ونحوها كان يكون عنده شيء من من العلم وهنا قال صلاة الجمعة خلفهم والجماعة كذلك في الصعيد البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقف وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما حجاج فسقه معلوم من التاريخ بالضرورة حليد صلى خلفه لا نكفره كما قال ذهبي لكن فسقه ثابت ظاهر حليد صلى خلفه عبد الله بن عمر صلى خلفه أنس بن مالك ولم يعيد الصلاة ولم يعيد الصلاة فدل على أن الفاجر الإمام الفاجر الفاسق صلى خلفه ولا يصح ترك الجماعة أو الجمعة من أجله وفي الصحيحين في الصلاة الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم يصلون لكم على أئمة سواء كان الإمام في الإمام الصغرى أو الإمام الكبرى يصلون لكم يعني بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا هذا سيتحمله المأمور فلكم وعليهم إذن ذنبه عليه وعما أنت فتصلي خلفهم وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال في شرح التحاوية واعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا لأن ظلم هنا أو فاجراً يحتمل أن الفجور قد يكون من جهة الاعتقاد فيكون بدعة كما اعتقد خلق القرآن مثلا قد يوجد متزل وغيرها أو يعتقد بدعة عملية فالمولد مثلا ولو لم يفعله حينئذ نقول أو فاجرا أعم من أن يكون مبتدعا وفاقا يشمل النوعين لأن الفسق قد يكون ببدعة وقد يكون بدون ذلك إذن قد يكون فاسقا ليس مبتدعا وقد يكون مبتدعا والحكم هنا عام في النوعين يعني لو كان الإمام مبتدعا ببدعة عند بعضهم ولو مكفرة كالقول في خلق القرآن من كان أولى الاعتراض عن هذا ومن باب أولى أن يكون فاسقا هنا قال أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فصفا باتفاق الأئمان وليس من شرق الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول له ماذا تعتقد بل يصلي خلف مسور الحال إذا من كان مسور الحال باتفاق الأئمة يجوز الصلاة تجوز الصلاة خلفه ولا يمتحن ماذا تعتقد وماذا تفعل وماذا عندك من بدع ونحو ذلك بل هذا السؤال عند بعض أهل علم يعتبر من البدعات ولو صل خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسط وهو الإمام الراتب هنا الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف يجب أن يصلي خلفه لكن بهذه الشرطين أن يكون راتبا يعني أن يكون هو ولي الأمر أو نصبه ولي الأمر ثانيا لا يمكن الصلاة خلف غيره خلف غيره حينئذ يجب أن يصدق خلفه فلو ترك الصلاة صلاة الجمعة والجمعات خلف هذا النوع لكون مبتدعا فهو المبتدع فهو المبتدع لماذا؟ لأنه لو فتح الباب في هذه الجهة خاطر مع فعل الصحابة لأدى ذلك إلى رفع الجمعة, الجمعة والجماعة وهذا باطل وما يجزى من الباطل فهو, فهو باطل إذن والإمام كذلك في صلاة الحج في عرف نحو ذلك يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاذر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أيضا أنه يصليها ولا يعيدها لأن ابن عمر صلى خلف الحجاج ولم يعد وكذلك أنس صلى خلف الحجاج ولم, ولم يعيد فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلى خلف الحجاج وكذلك أنس عبد الله بن مسعود وهي صلى خلف الوليد بن عقبة من أبي موعي كان يشرب الخمر ما كانوا يصلى لماذا لأنه كانوا ألا أئمة حينئذ إذا كان هو الإمام و أو لم يكن هو الإمام وإنما نصبه الإمام هو الإمام الراتب ولم يمكن أن يصلى خلف غيره وحينئذ لا تترك الصلاة خلفه إن وجد غيره وحينئذ لا يفرط الإنسان في في غيره بمعنى أنه يكون الأفضل في حقه بل قد يتعين أن يصلي خلف غيره فإن صلى خلفه مع وجود غيره فتم قولان لأهل العلم هل يعيد الصلاة أم لا ولذلك في المذهب لا تصح خلف فاسق حينئذ فاسق بكبيرة أو فاسق ببدعة حينئذ وقع في النزاع هل يعيد الصلاة أم لا إذا قلنا لا تصح خلف فاسق كالكافر والمتدع معه مثله مرادهم بهذا القول فيما إذا أمكن أن يصلى خلف غيره وأما إذا لم يتمكن حينئذ يتعين الصلاة خلفه والفاسق والمتدع بدعة غير مكفرة صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تغطوا صلاته وكره بعضهم الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فإذا كان كذلك حينئذ يجب أن ينكر عليه والصلاة خلف إقرار له إذا كان كذلك تعين أن لا يصلي خلفه وذلك فيما إذا أمكن أن يصلي خلف غيره ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة إذن لماذا ينصن على الصلاة الجمعة لأن ما كانت تقام إلا بالإمام الذي هو ولي للمسلمين قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عن قال لا إله إلا الله كف عن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضي يعني مستمر منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يغطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدر وهو داود الحديث ضعيف مجهول كان الضعيف الحيني الله لا يعتمد عليه ثم لو صح فقوله مكف عن من قال لا إله إلا الله مقيد بسعر النصوص الدال على الشروط الثقيلة من اعتبارها ولا نكفره بذنب أي لا يخرج به عن الملة إن صح الحديث علي لا يحتج يحتاج بهذا النص على إثبات المذهب الآخر ثم قال رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وذكر محاسنهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم يعني وقع بينهم الاختتال كما في الجمال والصفين واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه للصحابه فضل رضي الله تعالى عنهم فضل عظيم على هذه الامه حيث قاموا بنصره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله باموالهم وانفسهم وحفظ دين الله تعالى بحفظ كتابه وسنه رسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما ودعوه حتى بلغوه الأمة نقيا طريا هذا محل اتفاق بين اهل العلم قد الله تعالى عليه في كتابه في غير موضع أعظمتنا كما في سورة الفتح آية التي أوردها المصنف محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه على الكفار يعني في شدة وقوة رحماء بينه إلى المؤمنين يعني رقواه وشفقه تراهم ركعا سجدا ليبتغون فضلا من الله وردوان لآخر السورة وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمته حيث يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورده المصنف لا لا تسب أصحاب حديث فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق وذكر المصنف منها محبتهم بالقلب يعني فهذا تفسير للتولي ومن السنة سنة المراد بها هنا ما تقابل البدعة هل سنة مندوب؟ لا يعني إذا لم تأتي بما ذكر فأنت موتدع قابل السنة هنا بالبدعة من السنة أي المقابلة للبدعة تولي أصحاب رسول الله سلم يعني محبتهم كما فسره المصنفون بقول محبته والواو هنا عطوا تفسير محبة بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان ثاني نترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا هذا مدح لمن جاء بعد السابقين الأولين من هذه الأمة مقتديا بهم وداعيا لهم مع نفسه بالمغفرة ونزع الغل وهو الحقد في القلب ففي الآية الاعتراف بفضل الصحابة لأنهم إخواننا أي في الدين وبسبقهم الذي فاق به من بعدهم وبالشهادة لهم بالإيمان أيضا من حقوقهم الكف عن ذكر مساوئهم التي صدرت عن أحد منهم فهي إن صادرت فهي قليلة كبروا قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسم والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور وقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب لا هذه ناهية حينئذ اقتضي ماذا اقتضي ماذا تحرير وإذا كان كذلك حينئذ صاره الإصرار عليه مع بقية الأحاديث صار كبيرة من من الكبايا لا تسبوا أصحابه هنا نهي والنهي اقتضي التحريم فإن أحدكم يعني من الصحابة الخطاب هنا لا تسبوا أصحاب المتقدمين ويشمل الحكم للمتأخرين فإن أحدكم أيها المتاخرون لو أنفق ويشمل من بعدهم بعد الصحابة لو أنفق يعني صدقة مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد مكيال معروف ولا نصيفه نصيف هذه لغة في النصف يعني ولا نصفه ولا نصيفه لغة فيه أي نصف المد أو نصف أحد الصحابة يحتمل الضمير هنا يعود إلى المد إذن دل هذا النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب الصحابة من أن يتعرض لهم متعارف إذا اندلل هذا الحديث على تحريم سب الصحابة سب الصحابة المراد به السب هو وكل كلام قبيح يوجب الإهالة والتنقص والاستخفاف حين كل من استخفى بالصحابة فهو ساب له كل من أتى بكلام قبيح في إهالة للصحابة فهو ساب له كذلك اللعن من باب الأولى وأحرى كذلك القذف أو التكفير أو التضليل أو التفسير كل ذلك يعتبر من من السب سب الصحابة باعتباره الكفري وعدمه يعني الساب هل يكفر أم لا على مراتب, على, على مراتب الأول أن من استحل سب الصحابة فهو كافر من قال إنه حلال اعتقد حل سوء سب أو لا فهذا كافر إن استحل سب الصحابة فهو كافر الدليل على ذلك لما ثبت بالدلالة القطعية أن جميع الصحابة عدول وهذا محل وفاق وهذا محل ويجمع قال ابن كثير رحمه الله تعالى اختصار علوم الحديث وصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليه في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله تعالى من الثواب الجزيل والجزاء الجميل فهذا يدل على أن المسألة محل, محل يجمع وثبت أن سبب الصحابة حرام بالكتاب والسنه اما بالكتاب فقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لان سب الصحابه يعتبر من الغيبه فاول ما يدخل غيبه الانبياء والمرسلين والملائكه نحو ذلك ثم الصحابه بعدهم ولا يغتب بعضكم بعضا وللحديث لا تسب اصحاب هذا نص هذا هذا نصه وسب الصحابه كبيره من الكبائر كبيرة من تبائر الذنوب وهو مجمع عليه ومعلوم أن القاعدة من استحل ما أجمع عليه أهل العلمي من المعلوم من الدين بالضرورة أنه محرم يعتبر كافرة من استحل الربا كافر من استحل الزنا كافر من استحل شرب الخام فهو كافر لماذا؟ لأن هذه الحكامة ثلاثة من المعلوم بالدين بالضرورة من الدين بالضرورة كذلك تحريم وسب الصحابة مجمع عليه كتحريم شرب الخمر ونحويه عنئذ لما يستحل فهو كافر ومرتد بإجمع أهل العلم فسب الصحابة كبيرة من كبائل الذنوب والسحلال سبهم إنكار لما علم تحريمه من الدين بالضرورة فهو حينئذ الخروج من الملة قال شيخ الإسلام محمد العبدالوهاب رحمه الله تعالى فمن اعتقد حقية سبهم وإباحته يعني اعتقد مجرد اعتقاد أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وقال في موضع آخر فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر إذن ان استحل سواء سب أم لا فهو كافر بإجماع أهل العلم لأنه مكذب لما أثنى الله تعالى على الصحابة ولأنه مستحل لما أجمع أهل السنة والجماعة على أنه محرم ثانيا أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم دون اعتقاد الإباحة يعني الفرق بين هذا النوع الثاني والأول أن الأول اعتقد أنه مباحلات كشرب الماء وأنه ليس محرما يقول هذا كمن أحلى واستحلى الربى والزنا ونحو ذلك النوع الثاني سب ولم يعتقد الحلية أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم ثرهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كان يرميهم بالكفر والكفار مثلا كل الصحابة أو أكثرهم أو الفسق أو الظلال الضل حينيذ كافر بإجمع أهل السنة والجماعة يقول فضيل بن عياض وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة فهذا الكفر مقطوع به, مقطوع به قال ابن تيمي رحمه الله تعالى وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً كالرافضة يعتقدون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي الصلم إلا نفر ستة أو ستة إلا نفر قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فتقوا عامتهم فهذا لَارَيبَ في كفره لا شك في كفره مثب كل الصحابات اعتقد أنهم كفروا ارتدوا بعد النبي الصلم إلى بضعة عشر نفسا هذا لا ريبَ في كفره لماذا؟ لأنه مكذب؟ لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والتناء عليهم قرآن ما ذكر الصحابة إلا وأثنى الله تعالى عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين يعني لا شك في كفر من لم يكفرهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة ما الذي ينبني عليه ينبني عليه أن نقلت الكتاب والسن كفارا أو في الساق هذا باطن حين إذن الشريعة لم تنقل إلينا فنرد الشريعة لأن طريق الموصل إلى الخبر الحق لابد أن يكون منقولا عن العدول فإذا نقل عن طريق فسق أو كفار حين إذن سقطت الشريعة كلها من أصلها هذا يلزم منه نفي الشريعة فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كما جاء الحديث السابق خير الناس قرني كان عمتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس إذن أفضلها وخيرها صدرها فإذا كانوا كفارا فغيرهم من با من أول إذن الأمة هذه من شر الأمة هذا باطل وأن سابقين هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام يعني معلوم من الدين بإسلام بالضرورة هذا من الموجبات لتكفير الرافض الآن لأنهم يعتقدون هذا, هذا المدهة وتعلم أن من يدعو إلى التقريب إن لم يكفر أو ظلم مظلم الذي يدعو إلى التقارب مع الرافض الآن نقول هذا إن لم يكفر على ظهر كلام لتيمية لأنهم عندهم نواقف عديدة منهم أهم مجمع عليه إن لم يكفر فهو فاسق وظلم الثالث أن يسب صحابيا واحدا تواترت النصوص بفضله كببكر فقط مثلا أو عمره فيطعن في دينه وعدالته لما فيه من تكذيب لهذه النصوص المتواترة والإنكار لحكم معلوم من الدين بالضرورة حينئذ هو أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو مجاعة النصوص ببيان فضله حينئذ ما حكمه حكمك سابقه أنه يعتبر كافرا قال مالك رحم الله تعالى من شتم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر من العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتلى يعني ردة وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقط ثلاث عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال رحمه الله تعالى ما أراه على الإسلام ما أراه على الإسلام يعني ليس بمسلم كافر ما قادف عائشة مرتد بإجمع سنعم وسئل عمن عم يشتم عثمان فقال هذه زندقة هذه زندقة والزندقة كافر وسئل عمن شتم أبا بكر قال كافر قيل فيصل عليه قال لا وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في عفرة لا تنجسوا أيديكم هذا كافر نجس وبعض أهل العلم لا يعد هذا النوع وهذا السبدة تعرض لشخص واحد أنه أنه كفر بل يرى أنه فسق وأنه يؤذل والصحيح أنه يعتبر كافراً. كافرا الرابع من سب الصحابة أو بعضهم سبا لا يقدحوا في إسلامه يعني لم يكفرهم ولم يظللهم ولم يفسقهم إنما قالهم جبناء مثلا هذا لا يتعلق لي بالعدالة أو قليل العلم أو لمعرفة لهم بالسياسة أو نحو ذلك. هذه الألفاظ وإن كان فيها نوع سب إلا أنه لا يتعلق بالعدالة مثل وصفه بالبخل أو الجبن أو قلة معرفة بالسياسة ونحو ذلك فهو هذا الساب لا يعتبر كافرا لأنه ليس بكفر ولكن يستحق فاعله التعذير والتأديل وكذلك لو سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في دينه فلا يكفر بهذا السبب يعني هذا النوع تضمن نوعين من سب سبا لا يقدح في العدالة فوصب الجبن والبخل وقلة العلم نحو ثانيا سبب صحابا في عدالته لكن الصحاب هذا لم يكن معلوما من الدين بالضروره حيث ثبوت الفضل لهم النوع هذا النوعان لا يعتبر ما لا يعتبر مكفرا لعدم انكاره معلوم من الدين بالضروره قال ابن تيميه رحمه الله تعالى واما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قله العلم او عدم الزهد ولا هنالك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير لا نحكم بكفره بمجرد ذلك لأنه لم يقم به كفرا حين لا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم ورد حتى عن إمام أحمد أن من طعن في الصحابة ليس بكافر المراد به من طعن فيهم أو سبهم بسب لا يرجع لعدالتهم وأسلامهم يعني هذا النوع فكل لفظ جاء عن مالك أو عن فضيل بن عيار أو القاضي أو أحمد بن حنبل أو غيره مضمونه أن من سبب الصحابة لا يكفر فهو محمول على هذا النوع كما قال الشيخ الأسلام قامسا من قذف إحدى أمهات المؤمنين فإن كانت عائشة رضي الله عنها فهو كافر بالإجماع كانت المقذوف عائشة فهو كافر بالإجماع للسنة بل لا شك في كفر من لم يكفره ومن قذف غيرها من أمهات المؤمنين فهو أيضا كافر على أصحي الأقوال فقدف عائشة كفر لماذا لأنه تكذيب ومعاندة للقرآن فإن أهل الإفكي رموا عائشة رضي الله تعالى عنها المطهرة بالفاحشة فبرأها الله عز وجل من سابع سماء فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله تعالى هذا واضح بي قال ابن حزم وهي ردة تامة يعني من قذف عائشة ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها هذا واضح بي وأما من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين ففي كفره قولان ففي كفره قولان يعني ثم خلاف أما قذف عاش مجمع عليه بل لا شك في كفر من لم يكفره وأما غير عائشة رضي الله تعالى عنها ففي خلاف بين أهل السنة والجماعة ولا صح أنه كافر مرتد عن الإسلام فأصحهما أنه يكفر لماذا؟ لأن المقذوفة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم يعني ضرأ عائشة لماذا لذات عائشة أو لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخليلة حينئذ لما وقعت الواقع بقذف عائشة ولم يقع قذف غيرها جاء التنصيص على عائشة ولا يمنع أن يكون الحكم كذلك لغير عائشة بنفي الفارقة يعني قالوا قياس بإلغاء الفارق فكل من قذف إحدى أمهات المؤمنين فحكموا حكم عائشة رضي الله تعالى عنهم من حيث الكفر فإنما غضب الله تعالى لها لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وغيرها منهن سواء هذا قياس بإلغاء الفارق كما أن جميع أمهات المؤمنين فراش للنبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عراضهن تنقص ومسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا طعل فيه أم حبيب هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرة سبوا يقول من هذه, هذه الجهام وسبوا المصطفى كفر وردة بالإجماع قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولأصحوا أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة يعني كافر لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحه النام بنكاحين. ولذلك قال المصنف مردفا سبب الصحابة بما سبق ومن السنة يعني مقابل الفدعة الترذي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات يعني الطاهرات النفوس والقلوب المبرآت ضرؤة خلى من العيب أو التهمة فهو بريء يعني مبرآت من الأجناس من كل سوء أغضلهن بالنون عندكم أغضلهم أفضلهن خديجة بنت خويل وعائشة الصديقة بنت الصديقة التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما مرأها الله منه فقد كفر بالله العظيم هذا محل إجماع بين, بين أهل العلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كثوجات لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات برئات مبرعات من كل سوء يقدع في عراضهن وفرشهن فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كذلك هذا يستدل به كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في فراشه ما هو كافر وزوجاته التي كان فراقهن بالوفاة هن الأولى خديدة بنت خويلد والثاني عائشة بنت أبي بكر الصديق والثالثة سودة بنت الزمع العاملية والرابعة حفصة بنت عمر بن خطاب والخامس زينب بنت خزيمة الهلالية والسادسة أم سلمة هند بنت أبي أمي المخزومية والسابعة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم والثامن جويريا بنت الحارث القزعية والتاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان والعاشرة صفية بنت حيي بن أخطر من بني النظير من ذرية هارون بن عمران اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عدقها صداقها والحادي عشر نيمونة بنت الحالث الهدالية هذه زوجات صلى الله عليه وسلم التي كانت راقهن بالوفاة واثنتان توفيتا قبله وهما خديدة بنت خويلة وزينب بنت خزيمة وتسع توفي عنهن وهن خزيمة البواقع. اختلف أهل العلم أي الزوجات أفضل فقيل خديجة وقيل عائشة رضي الله تعالى ولأصحا يقال هما في درجة واحدة من حيث الفضلية بمعنى أن هذه لها فضل من جهة لا يقتضي تقديمها مطلقا وهذه لها فضل من جهة لا يقتضي تقديمها مطلقا فلكل منهما مزية ولكل منهما مزية على الأخرى فلخديجة في اول الإسلام ما ليس لعائشة من السبقيه يعني بالإسلام والمؤازرة والنصرة ولعائشة رضي الله تعالى عنها في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة قد براءها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك من سابع سماء دل على أنها أفضل من حيث الآخرية كما أن خديجة أفضل من خير من حيث الأولية ثم قال رحمه الله تعالى ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم يأتي بعدها sallallahu asillota'a llina wa allahu a'alam sallallahu asallam Physical on Rabbīna Muhammad and Well-Hallahu hzedhaul Ha'di